وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا وَمَا وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون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 إنا لمنجوهم أجمعين إلا امراته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوطن المرسلون قال إنكم قوم منكرون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 وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيف فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قالها هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين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 أَنَ الذِّكْرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَاهُ عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ